Alhamdulillah alhamdulillah بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ان تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ تعالى من شرور انفسنا الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان الله وحده لا شريك وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد نجيب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 هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وشر الأمور محدساتها وكل محدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فهذا هو المجلس الأول من مجالس دراسة المصطلح الحديث وجميعنا يعلم أن علم الحديث هو علم خالب لسائر العلوم الإسلامية جميعا ولا يقوم طالب علم بخدمة هذا الدين إلا وهو يقز لهذا العلم وهو به ويستطيع أن يكون هذا العلم مقياسا لسائر العلوم وخادما له ونحن نرى في هذه الأيام تلك الهجمة على الثوابت الإسلامية التي يعني انطفض لها العلمانيون بعد هذه الصحوة الإسلامية المباركة واتجاه المسلمين إلى خدمة دينهم والقيام عليه وأكثر ما تتمثل هذه الهجمة في الحجوم على سنة النبي صلى الله عليه وآله وصفه وسلم والحجوم على السنة خاصة لأكثر من سبب ديننا يقوم على القرآن وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن يصعب جدا أن يتكلم فيه أحد وهو محفوظ بحفظ الله عز وجل له لكن من الكلام يصعب أن يتكلم فيه أحد أو أن ينطق بنبت شفه لكن الكلام على سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن القرآن كما تعلم محفوظ ومنقول بالتواتر ولا يجر أحد أن يتكلم عليه بينما سنة النبي صلى الله عليه وسلم يتكلمون فيها فيزيدون وينقصون وصارت هذا العلم سهل نيسور لكل رجل يستطيع أن يقول هذا ضعيف هذا صحيح وبالتالي تضيع الاحكام الشرعية بل يضيع الدين في قضية التصحيح والتبايد علم مصطلح الحديث علم يخدم سائر العلوم الإسلامية حتى يخدم مثلا تفسير القرآن فإن القرآن كما تعلم حمال زوجه يعني الآية الواحدة تستطيع أن تقول تفهمها بفهم فتفسرها وأستطيع أن أفهمها بفهم فأفسرها وهكذا فلابد أن نعلم إذا كان للنبي صلى الله عليه وسلم قول في هذه الآية فإن كلام النبي صلى الله عليه وسلم مبين ومفصل لما اجتملت عليه الآيات من الأحكام إذا نحن لا نستطيع أن نصل إلى تفسير القرآن إلا من خلال سنة النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك علم الفقه إنما الأحكام الفقهية تقوم على الأدلة والأصل فيها الأدلة والأدلة من الكتاب والسنة وأكثر الأحكام تقوم على دلالة السنة فإنها المبينة والمفصلة فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه كيف تستطيع أن تصل إذن إلى المراد إلا من خلال سنة النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن تتعلم وتعرف سنة النبي صلى الله عليه وسلم والحديث النبي صلى الله عليه وسلم حتى تستطيع أن تتكلم في الفقه إذا أردت أن تكون فقه إذن المفسر لا يستغني عن علم الحديث والفقيه بدوره لا يستغني عن علم الحديث والأصولي أيضا لا يستطيع أن يستغني عن علم الحديث وهكذا علم قادم لا يستطيع أحد أن يستغني عنه فضلا عن السيرة فهي قائمة على حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولا تستطيع أن تصل إلى هذا البته إلا من خلال معرفة علم الحديث فعلم الحديث إذن علم يضع لك القواعد والضابط التي تبني على أساسها صحة أو ضعف ما ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم مجموعة من القواعد والضوابط تستطيع من خلالها أن تحكم هل هذا عن نبينا صلى الله عليه وسلم أم لا هكذا فعلم الحديث إذن علم نحن في أمس الحاجة إليه نحن في أمس الحاجة إلى هذا العلم خاصة أن المرأة الآن مع هذا الانفتاح الهائل وضياع الديانة تستطيع تجد من يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم جهارا نهارا لا يعبأ بذلك ولا يعني يمتر في هذا مع غياب الديانة يستطيع اي احد ان يتكلم على النبي صلى الله عليه وسلم وينسب له الكلام كذبا وزورا فضلا عن انه يتكلم في كتب السنة وقد يكون لم يفتح كتاب ولم يره بعينه اصل ولا مر كيف له هذا و كيف يستطيع ان يتكلم اذا في دين الله عز وجل والحقيقه انك حتى على المستوى طالب العلم العادي ومستوى المسلم العادي اذا تعلم هذا العلم كان هذا العلم مقياسا له في سائر الفنون في سائر الكتب أنت لا تستطيع أن تقرأ كتابا إلا إذا نظرت فيه وعلم الحديث الحقيقة أنه يعطيك ملك يعطيك الملك كيف تقرأ كتابا وكيف تنظر في كتاب وأي كتاب تقتني بل يعطيك ملكة فتستطيع بها أن تصول وتجول بين العلماء وأنت سابت الأفكاد وأن تسابت أفكار الذي يرى ويسمع ما يحياه المسلمون اليوم يجزم أننا نحتاج إلى طلبة علم أقدامهم سابتة في علوم الأصول في العلوم الخادمة كعلم مصطلح الحديث وعلم أصول الفقه وعلم أصول التفسير وغيرها من العلوم الخادمة التي تخدم هذا الدين ويقوم عليها الكتاب والسلم ونحن في هذا في هذه الدورة أو في هذا المعهد نريد أن نبتدأ فنفهم هذا العلم فهما بسيطا فهما سهلا نبسطه ونيسوه ان شاء الله عز وجل ونكلم إخواننا بما يفهمون والحقيقة أن هذا العلم يحتاج إلى محب للنبي صلى الله عليه وسلم لأنك في النهاية تريد أن تقول للناس إن هذا صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم فتعبدوا به او هذا لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا تتعبدوا به فلا تتعبدوا به لان كلام النبي صلى الله عليه وسلم كلام النبي صلى الله عليه وسلم وحش كلام النبي صلى الله عليه وسلم يتعبد به ومتعبد به فANTE تستطيع ان تحقق في كل كتاب وان تنظر فيه وأن تراجع ما فيه مما ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم هل صح هذا أم لا الحقيقة أن علماء هذه الأمة قاموا لله عز وجل حق القيام في هذه في هذا العلم خاصة وشرف أهل الحديث لا يمتري فيه أحد قد قاموا لله عز وجل حق القيام حتى أنهم في فترة من الفترات ثمي الذين سبتوا على أصول السنة وعلى العقيدة الصحيحة بأهل الحديث ونسبوا فترة إلى الحنابلة ونسبوا فترة إلى أهل الحديث وكان لهم في ذلك في صيانة هذا الدين وحمايته والقيام على أمره كان لهم في ذلك القدح المعلّى والنصيب الأوف كان لهم في ذلك القدح المعلّى والنصيب الأوف صيانة وخدمة لهذا الدين حتى قال حتى قال أحمد بن حمد رحمه الله تعالى رحمة واسعة أهل الحديث أفضل من تكلم في العلم أهل الحديث أفضل من تكلم في العلم وقال الشافعي يوما إذا رأيت رجلاً من أصحاب الحديث فكأني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم حيا إذا رأيت رجلاً من أصحاب الحديث فكأني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم حيا لأنه هو الذي يقول افعلوا كذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تفعلوا كذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهكذا ينبغي إذا سمعت حديثا أن تتخيل أنك واقف بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وأنه يقول لك هذا الكلام وأنك لا تستطيع أن تخالف كلامه وقال يوم وقال أبو عبد الله سخيان بن سعير بن مسروق السوري رحمه الله تعالى رحمة واسعة الملائكة حراس السماء وأصحاب الحديث حراس الأرض لأن أغلى شيء تملكه في حياتك هو الدين والذين يقومون على حماية الدين وصيانته وأن لا يدخل فيه من ليس منه ما ليس منه هم أصحاب الحديث هم الذين يذبون الكذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا في كل فترة بحسبها ففي زمان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان حفظهم لهذا الدين بحفظ كلامه كانوا يحفظون كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولما شك ابو هريرة رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم نسيانه الحديث دعا له قال أبو هريرة رضي الله عنه فما نسيت شيئا بعدها حتى كان له في ذلك يعني نصيبا عاليا وهو أكثر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رواية للحديث صحبه على ملء بطن كان معه يأكل ويحفظ الحديث وكذلك سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حتى كان الرجل منه من شدة صيانته أنه إذا انشغل بولده وانشغل بمطعمه ومشربه كانوا يتبادلون فيما بينهم حتى لا يفوتهم شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي ذلك قصة عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما سكن في عوالي المدينة وكان له صاحب أنصري فكان ينزل يوما فيسمع الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه ينزل اليوم الثاني ثم يرجعون فيتذكرون ما قال النبي صلى الله عليه وسلم فحفظ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يقول ما كان يقول حتى حفظوا كيف كان يلبسن عليه وهو الذي صلى الله عليه وسلم الذي علمهم كل شيء كل شيء حتى تقول اليهودية يوما لسلمان الفارسي رضي الله عنه قد علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراءة يعني أحكام الخلاء قال أجل لقد نهانا أن نستنجي برجيع أو عظم ونهانا أن نستقبل القبلة بقائط أو بوم إلى آخر مقال رضي الله عنه وكانوا يحفظون كل شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم لما سعل يوما في الصلاة حفظوه ولما دمعت عينه يوما عند آية حفظوه ولما كانوا يترقبون هديه ودله وسمته وحركاته وسكناته حتى وصفت عائشة رضي الله عنها كيف كان يلبس عليه وأنه كان يحب التيمن في تنعله وطهوره وفي شأنه كله تصف كل أحواله فحفظ كل شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم كان قلة قليلة منهم من يكتبوه لكن العرب اهل حفظ وقريحة زكية كانوا يحفظون وهذه سمة كانت معروفة في العرب اصلا هكذا يعني جعل الله عز وجل فيهم الحفظ الى اقصى ما تتسوق وهم اهل العربية وأهل القريحة السابتة وتعرفون عندهم مسألة الشعر والشعراء وكان الرجل منهم قضية انتحال الشعر كان الرجل منهم يسمع القصيدة المرة الواحدة فيحفظها ثم ينسبها إلى نفسه فلا يقطع في حرف من أول مرة ربما القصيدة لا يستطيع أحدنا أن يقرأ منها بيتا او بيتين ومع ذلك كانوا يحفظون هذا هذه القصائد من, مر من المرة الوحيد وحفظوا عن النبي صلى الله عليه وسلم كلامه كان منهم قلة تكتب كعبد الله بن عمر رضي الله عنه رضي الله عنهما وغيره وجاء النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وبعض أهلها يكتبو الكتابة لم تكن مشهورة في العرب لكن كان منهم جماعة يكتبون فنهى صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث عن كتابة الحديث عنه وفي بعضها صرح بالكتاب في بعضها صرح بالكتاب وأزن في بعض الأوقات بأن يكتب لما غضب يوما وكان يكتب عبد الله بن عمر فامتنى عبد الله بن عمر عن الكتاب فقال اكتب والذي نفسي بيبه ما يخرج عني إلا حق أو ما أتكلم إلا بحق في معنى كلامه صلى الله عليه وسلم فكتب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعض حديثه ومن لم يكن كاتبا كان يحفظ وهكذا بدأ الكلام وبدأت الكتابة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم جاء العصر الذي بعده وبدأ كل عالم يحفظ عنه تلاميذ وانتقل هذا هذا الحديث حفظا حتى بدأ تدوين الحديث في الكتب حتى بدأ تدوين الحديث في الكتب بدأوا بعض اهل العلم يكتبون كتبا ويصنفون فيها على طرق سنذكرها المهم انه بدأ بدأت كتابة الحديث المقصود ان لكل دين فرساء وفرسان هذا الدين اصحاب الاساني تخيل بعض اهل العلم كان يحفظ الحديث الضعيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم لماذا يقول حتى لا تختلط علينا في الأحاديث الصحيح يعني يحفظ ما صح وما لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيكون ضابطا حاذقا فإذا جاء رجل وأدخل علينا شيئا قال لا هذا من رواية فلان عن فلان وهو كذاب أو فيه كذا أو فيه كذا المهم أنك لا تستطيع أن تفعل شيئا ولا أن تضع شيئا على النبي صلى الله عليه وسلم كل هذا قام على يعني أكتاف هؤلاء العلماء الذين صدقوا الله عز وجل فصدقهم الله فاستحقوا أن يكونوا أولياء الله عز وجل استحقوا أن يكونوا أولياء الله عز وجل كما قال الخليل بن أحمد إن لم يكن أهل القرآن والحديث هم أولياء الله فليس لله في الأرض ولي فليس لله في الأرض ولي وصنف الخطيب البغدار رحمه الله تعالى رحمة واسعة جزءا في شرف أصحاب الحديث جمع فيه كلاما وحديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذكر كلام أهل العلم وهم يرفعون شأن أصحاب الحديث وأن الطريقة الموصلة حقا وقطعا إلى الله عز وجل هو طريق أصحاب الحديث الذي يوصلك إلى ما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الكتاب الذي سنبتدئ به هو كتاب تيسير مصطلح الحديث الشيخ الدكتور محمود الطحان رحمه الله تعالى وحفظه. وهذا الدكتور ولد في سنة 1935 من الميلاد وحفظ القرآن الكريم وانتسب إلى كندية الشريعة بجامعة دمشق وهو من مولد حلب وانتسب إلى كلية الشريعة لجامعة دمشق وتخرج بها وله هذا الكتاب الذي يصير مصطلح الحديث وله أيضا كتابا وله أيضا كتاب آخر في دراسة الأسانيد في علم التخريج ودراسة الأسانيد وكل الكتابين طريقتهما سهلة نيسورة ونحن هذا الكتاب يجري في تقسيمه على كتاب نخبة الفكر للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى رحمة وسعة نفس التقسيم تقريبا ابتدأ فيه رحمه الله تعالى رحمة وسعة بالكلام الكلام عن نشأة علم المصطلح والأطوار التي مرض بها وقبل أن أتكلم عن نشأة علم المصطلح أريد أن أنوها عن أهمية الإسناد كما قال ابن المبارك رحمه الله الإسناد من الدين الإسناد هو أن تقول حدثنا فلان عن فلان عن فلان لأن ديننا دين سمعي يعني ديننا جاء بكلام فلان عن فلان عن فلان عن فلان وهكذا نحن ما رأينا النبي صلى الله عليه وسلم ولا نسمع كلامه الآن فقد سمع منه أصحابه ثم سمع التابعون من الصحابة وهكذا كل واحد مننا يسمع ممن قد حتى وصل الأمر إلى من دونوا كلام هؤلاء في الكتب إذن البخاري مثلا أحد أصحابه كتب السن ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم فبين, فبين النبي صلى الله عليه وسلم وبين البخاري رجال كل رجل منهم أخذ من الآخر فأشبه السلسلة لأنه لهذا نقول سلسلة الإسناء كل واحد مسك أمسك في الذي بعده وفي الذي قبله فصارت كأنها سلسلة كل رجل يأخذ ممن قبله يأخذ ممن قبله حتى نصل بهذا إلى النبي صلى الله عليه وسلم إذن إذا قيل لك قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنه كلام سمع بواسطه كل رجل سمع من من قبله فصار الكلام مضاره على الإثناء مضاره على الإثناء فقال ابن المبارك رحمه الله عبد الله ابن المبارك عبد الله بن المبارك قال الإسناد عندي من الدي ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء وقال سفيان السوري رحمه الله الإسناد سلاح المؤمن فإذا لم يكن معه سلاح فبأي شيء يقاتل أنك لا تستطيع أن تقول هذا صح أو لم يصح إلا من خلال الإسناد إذا كان هذا الإسناد رجاله السقات ضابطون حافظون أصحاب ديانة لا يكذبون على النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ وانت تنقله بهذه الطريقة حينئذ يصح هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم وانت تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كذب عليه كذب عليه لكن الجهابزة العلماء أخرجوا كل هذا وصنفوه في جان قيل لابن المبارك الأحاديث الموضوع هؤلاء الذين وضعوا أحاديث على النبي صلى الله عليه وسلم وكذبوا أحاديث فقال ابن المبارك تعيش لها الجهادزة وقال الضرقطني يوما وهو أحد وأئمة الجرح والتعديل وإمام كبير من أهل الحديث قال يا أهل بغداد لا يظنن أحدكم أن يقدر أن يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا حين لا يظنن أحدكم أن يقدر أن يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا ف هذه القضية في غاية الأهمية وأنا أرجو من إخواني أن ينتبه لهذا العلم وأن يأخذ منه قدر افتطاعته فهذا هو الذي يضبط شخصيتك في العلوم الشرعية هذا العلم هو الذي يطبط شخصيتك في العلوم الشرعية لأنك تستطيع من خلاله أن تتكلم عن كل فن وأن تقرأ وأن تقرأ في كل كتاب إذا تطلعت في العلوم استطعت أن تفتح أي كتاب وأن تقرأ في أي كتاب بسبب ماذا بسبب هذه القوة التي تملكها قوة الإسنان وميزان صار عندك ميزان ضابط ما الذي يقبل من الكلام وما الذي يرد أنت تعمل في كلام النبي صلى الله عليه وسلم وكلام غيره أهوأ صارت عندك قريحة صار عندك سجية صارت عندك ملكة تقرأ في أي كتاب وتقول هذا صح أو هذا لم يصح تستطيع أن تحدد كل هذا من خلال هذا العلم وأن تشتد فيه وأن تعلم أن هذه الأيام أيام وستنقضي ولا تنشغل باب كثرة الانصرافات والانصراف والتسويف عن طلب العلم وقد قال بعضهم يوما إذا كان يؤذيك حر المصيف وكرب الخريف وبرد الشتاء ويلهيك حسن زمان الربيع فأخذك للعلم قل لي متى إذا كان يؤذيك حر المصيف وكرب الخريف وبرد الشتاء ويلهيك حسن الزمان الربيع فأخذك العلم كل نابد ألابد أن نشتد وأن نتأسى ونقتدي بهدي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأن تعلم أنك على صغر وأنك بهذا تستطيع أن تخرج أجياء تستطيع أن تخرج أجياء وأن نبني بناء واحدا شامخا كل واحد فينا يضع فيه لبنة لكن لبنة توضع في مكانه بقوة وبإخلاص وبعلم راسخ, بعلم راسخ. لأن لهذا نقول أن المواجهة مع أعداء هذا الدين لا تحتاج إلى بنيان هش بل تحتاج إلى بنيان قوي تحتاج إلى أن يستيقظ أن يستيقظ أهل هذا الدين مرة أخر كن في الصحابة في زهد وفي ورع القوم هم, القوم هم ما لهم في الناس أشباه عباد ليل إذا, ظل إذا جن ظلام عليهم كم عابد دمعه في الخد أجراه أسدغاب وأسدغاب إذا ناذى الجهاد بهم هبوا إليه يستجدون رؤياه يا رب فابعث لنا من مثلهم نفر يشيدون لنا مجدا أضعناه يشيدون لنا مجدا أضعناه هذا الكتاب المبارك جعل مادة المصطلح في هيئة أبحاث جعل مدة المصطلح في هيئة أبحاث وإذا أردت أن أصور لك هذا العلم في كلمات معلولة فأقول علم الحديث أو علم مصطلح الحديث علم أصول الحديث سمه مشئ خلاصته أننا ننظر ونتبين من خلال القواعد والضوابط ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وما لم يصح ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وما لم يصح وذلك بأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم حديثه أو خبره إما في تقسيمه إما يصل إلينا من خلال أناس محددين يعني يصل إلينا من خلال عدد كبير جدا كل حديث عن عدد كثير وهذا يسمى المتواتف أو يصل إلينا من خلال أفراد معينة فالخبر الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم سنتكلم عن تقسيمه من حيث وصوله إلينا من حيث وصوله إلينا فيكون إما يصل إلينا بطريق التواتر أو, يصر إلينا أو يصل إلينا بطريق الآحاء يعني إما يصل إلينا من خلال عدد كبير جدا في كل طبق كالقرآن القرآن يحفظه ابناء المسلمين في كل مكان لو خرج رجل في أي إذاعة أو في أي مكان فقرأ حرفا خطأا يرد عليه كلها هؤلاء كلها هؤلاء لماذا؟ لأن كل جيل جيل بعد جيل بعد جيل بعد جيل كل هؤلاء يحفظوه هذا القرآن بقراءاته بضبطه لماذا؟ لأنه يكون من اللسان إلى اللساء من اللسان إلى اللسان حرفا حرف فكذلك الحديث إما يصل إلينا من خلال أناس أفراد معينين حيث العدد أو يصل إلينا بكثرة كثيرة في كل طبق هذا التقسيم وتقسيم آخر في هذا الخبر هل هو مقبول أم مردود هذا الخبر إما يكون مقبول أو مردود فالخبر المقبود هو الصحيح هو الحديث الصحيح والحديث الحسن والخبر المردود أي غير المقبود لا نقبله النبي صلى الله عليه وسلم وهذا هو الحديث الضعيف بسائر تقسيماته وأنواعه التي ستأتي هذا اكبر مباحث علم المصطلح ويكد يكون المبحث الرئيس في هذا العلم ثم يأتي الكلام على علم الجرح والتعديل وكما قلت لك إن الحديث يصل إلينا من خلال أناس في الطريق كل رجل من هؤلاء الذي قال حدثني فلان أو فلان أو فلان نتبين فيه كلام أئمة أهل الجرح والتعديل كلام الأئمة أئمة الجرح والتعديل ماذا قالوا فيه هل قالوا هذا كان دينا ثقة ضابطا يعني كان يحفظ ما يقال وهو رجل ضابط لا يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم وهو ثقة أم كان كذابا لا مفتر يتكلم بما شاء كيف شاء او كان رجلا يعني لا يقصد الكذب لكن لغفلته وعدم ضبطه وعدم مزاكرته مثلا كانوا يذاكرون ويكتبون الحديث كان الرجل يكتب الحديث الف مرة حتى يسمع لانه بينقل دي يتدين به الناس الى قيام الساعة فكانوا يكتبون فربما منهم من لم يكن يكتب ولا وليس حافظا فحينئذ يضعف فنقول فلان ثقة فلان ضعيف فلان كذاب فلان متروك الحديث وهكذا كما سيأتي وكذلك سنتكلم عن الحديث الحديث النبوي والحديث القدسي وكلام الصحابة وكلام التابعين الصحابة هم الذين لقوا النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنين وماتوا على ذلك والتابعين والتابعون هم من لقي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ثم نتكلم عن جملة مفردة من أذاب المحدث آداب الشيخ المحدث وآداب طالب الحديث اللي هو التلميذ وبعض كتب الحديث والمصنفات والمسانيد والمستخرجات وغيرها يعني الكتب التي جمع فيها كلام النبي صلى الله عليه وسلم نشأة علم المصطلح علم مصطلح الحديث جاءت بعد تدوين الحديث جاءت بعد كتابة الحديث في الكتب لما في القرن في أواخر القرن الثاني الهجري الثاني الهجري بدأت كتابة الحديث وبدأ تصنيف الحديث يكتبون او يجمعون الأحاديثة في مصنفات في كتب من هذه الكتب الستة والمسانيد كالكتب الستة اللوى مست صحيح البخاري صحيح مسلم وسنن أبي ذاود وسنن الترمزي وسنن النسائي وسنن ابن, ما ابن ماجة رحمه الله الجميع وكذلك عندنا المسانير كمسند الإمام أحمد وكل كتاب له طريق سيأتي الكلام على هذا كله ومسند أبي أعلى الموصلية رحمه الله وعندنا المصنفات كمصنف عبد الرزاق بن همام الصنعاني ومصنف أبو بكر بن أبي شيبهاء و عندنا مثلا مشكل الأسار للطحاوي ومعاني الأسار له أيضا وهذه الكتب وصيح ابن حدان وغيرها من الكتب التي جمعت ثم جاء الكلام والتدوين في كتابة او جاء تدوين علم مصطلح الحديث لغة القواعد والضوابط التي تضبط لنا هذا العلم و يعني الذي وصل إليه وكان أول من أفرد علم المصطلح في الطب التصنيف هو القاضي أبو محمد الحسن بن عبد الرحمن ابن خلاة الرمى المتوفى سنة 360 يعني في القرن الرابع في القرن الرابع في كتاب سماه المحدث المحدث الفاصل في كتابه المحدث الفاصل بين الراوي والواعي هذا من أشهر الكتب في المصنفات في علم مصطلح الحديث وتقريبا هو أول كتاب فلأنا لو قلت مثلا أشهر المصنفات في علم المصطلح أولها كتاب المحدث الفاصل بين الراوي والواعي وأرجو من الإخوان الذين يحضرون يعني لو كان معهم الكتاب يكون في هذا فائدة كبيرة حتى ينتفعوا بالكلاهر أشهر المصنفات في علم المصطلح المحدث الفاصل بين الراوي والواعي وهو كتاب مطبوع في مجلد كبير طبعته جيدة وهو كتاب مفيد ثم الكتاب الثاني معرفة علوم الحريص هذا للحاكم النيسابوري صنفه أبو عبد الله الحاكم النيسابوري وأنا أريد بها من طالب المصطلح بالذات أن يكون نابها وأهم شيء عندي أن يتبه لأسماء العلماء فعندي مثلا أبو عبد الله الحاكم هذا صاحب المستبرك طبعا تعرفون بها المستبرك على صحيح البخاري مستبرك على الصحيحين صنفه أبو عبد الله الحاكم النيسبور شيخه أبو أحمد الحاكم يعني أبو عبد الله الحاكم وأبو أحمد الحاكم أبو أحمد الحاكم هذا شيخ عبد الله الحاكم النيسابوري صاحب المستبرك وهو أيضا صاحب معرفة علوم الحديث وهذا في سنة 405 يعني في بداية القرن الخانس وهو مطبوع في مجلد أصغر من كتاب المحدث الفاصل جمع فيه تقريبا خمسين نوعا من أنواع الحديث او يزد على هذا يعني إثنان او كذلك الكتاب الثالث المستخرج على معرفة علوم الحديث العلم يبدأ شيئا فشيئا ثم يأتي الثاني فيزيد على هذا الكتاب وربما استدرك عليه استدرك عليه بمعنى أنه أضاف عليه وقال فاتك أشياء كان يلزمك أن تضيفها فأضافها هو وهكذا يستدرك عليه ويتعقبه وهكذا العلم فإما يهزب بعض الناس بعض الأبحاث أو يضيف عليها شيئا وهكذا فكان كتاب المستخرج على معرفة علوم الحديث لولد الزكارب للحاكم هذا المستخرج في ابي نعيم الأصفهان المتوفى سنة 430 في القرن الخامس وهذا استدرك على الحاكم ما فاته في كتاب معرفة علوم الحديث استدرك عليه يعني قال كان يلزمك أن تضيف الحديث الفلان والفلان والفلان, والفلان هذا معنى استدرك الكتاب الرابح هو الكفاية في علم الرواية وهذا للخطيب البغداد رحمه الله تعالى أبو أحمد أبو بكر أحمد بن علي بن الثابت الخطيب البغداد وأنا لا, لا أتخير طالب العلم الحديث لا يعرف الخطيب البغداد وكتابه هذا الكفاية مطبوع في مجلد كبير له أكثر من طبع الحقيقة طبعه في طبعه هندية وله طبعه مصرية وقد طبع حديثا في مجلدين بحواش كثيرة وقد قال شيخنا الحويني حفظه الله ورفع قدره قال لا أتصور طالب حديث لا يقرأ كتاب الخطيب هذا اللي هو الكفاية عشر مرات وفيه جملة كبيرة من النقل عن أهل العلم فيه جملة يعني هذا الكتاب الكفاية فيه كلام كثير ونقلات كثيرة لأهل العلم في هذا الفن وهو كما قيل بحق أبو عزرتها يعني هذا الذي فضى بكارة علم المصطلح ففضى بكارة علم المصطلح هذا. وأنا جمعت كتب الخطيب فوقع لي منها الحقيقة يعني عدد كبير جدا كما قيل ما من ما من مسألة في الحديث إلا وصنف الخطيب فيها كتابا مفرداء فأنا ربما جمعت له بعض الكتب فوقعت لي في سبعة عشر كتاب وربما لم أستقصي ولم أقصد أن أستقصي كل كتب الخطيب التي هي في مسائل من علم الحديث فوقعت لي فوقعت لي في ما يقرب من سبعة عشر كتاب وكتاب الكفاية هذا كتاب حافل بيّن فيه القواعد في, في هذا الفن الكتاب الخامس من الكتب المشهورة في علم المصطلح الجامع لاخلاق الراوي وآداب السامع وهو أيضا صنفه الخطيب البغداري رحمه الله كما قال الحافظ ابن نقطة رحمه الله تعالى قال كل من أنصف يعني كل منصف علم أن المحدثين بعد الخطيب عيال على كتبه قاموا على كتب الخطيب يريد أن يقول أي أحد صنف في الحديث بعد الخطيب لابد أنه استفاد من كتب الخطيب من الكتب أيضا كتاب الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع وهذا صنفه القاضي عياء مشهور رحمه الله ومطبوع في مجلد لكنه اقتصر فيه على كيفية التحمل والأداء ما معنى التحمل والأداء الذي لا يفهم شيئا من المصطلحات التي يذكرها نحن سنات على هذا كله بالتفصيل معنى التحمل اللي هو وقت السماع وقت السماع بمعنى أنت الآن مثلا تسمع مني أنت الآن تتحمل حينما تريد أن ترد هذا الكلام وأن تقول مثل هذا الكلام الذي قلته وأنا وأن تنقل بها الكلام اللي عندك يبقى بتؤدي يبقى التحمل اللي هو وقت سماع الحديث بقى والحفظ وهذا والكلام هذا وقت الأداء أنك تؤدي ما عندك كمثل مثلا الشيخ إذا جلس يحدث هذا اسمه يؤدي الاسمه التحمل والأداء فكتاب الإلماع إلى معرفة أصول الزواية وتقييد السماع هذا كان في اقتصر على بعض مباحث علم المصطلح وعلى كيفية التحمل والأداء وما يتفرع عنهما لكنه كتاب جيد في ذلك الكتاب الذي بعده ما لا يسع المحدس جهله وهذا صنفه ابو حفص عمر ابن عبد المجيد الماينجي او الماينشي هي قرية في المغرب لكنه كما قيل لا قيمة له بل قال شيخنا حفظه الله جاء فيه بالطوام العظيم منها انه ذكر في معرض التفريق بين لحظة حدثنا واخبرنا تجد بعض الاسانيد يقول حدثنا فلان وبعده يقول اخبرنا ما الفرق بينها يعني خلاف بين اهل العلم كل كل واحد له يعني طريقه قال هذا المينشي ينشي وهذا قال لما وجد خلاف المحدثين واهل العلم في هذه القضيه قال روين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثنا وأخبرنا سواء حدثنا واخبرنا سواء هذا نسبه للنبي صلى الله عليه وسلم وهو الرجل يكتب في علم الحديث وفي علم مصطلح الحديث ف... يعني هذا الكتاب هو جزء صغير على كل لكن ليس له قيمة أو ليس فيه كبير فائدة كذلك الكتاب الذي بعده علوم الحديث أو معرفة أنواع علوم الحديث وهذا الكتاب لأبو عمر عثمان ابن عبد الرحمن الشهرزوري الشهرزوري المشهور بابن الصلاح المتوفى سنة ستمائة وسلاسة وارفعين من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وهو من اجود الكتب في علم المصطلح والذي يقال له مقدمة ابن الصلاح او علوم الحديث لابن الصلاح لكن الصواب والضبط في اسمه في اسم هذا الكتاب معرفة انواع علوم الحديث هكذا وهذا العنوان الذي جاء على طرت الكتاب على صفحة المخطوط الذي ينسب إلى أبي عمر الشهرزور ابن الصلاح الكتاب أبو عمر ابن الصلاح كتاب حافل بالفوائد لكنه لم يرتب على الوضع المناسب فهذا الكتاب كم له من مختصر وناظم وناظم ومعارض ومنتصر ومتعقب ومستدرك وهكذا يعني قامت جملة كبيرة من الكتب على هذا الكتاب فمنها مثلا محاسن الاستلاح على مقدمة ابن الصلاح للحافظ البلقين رحمه الله تعالى وكذلك التقييد والاضاح على مقدمة ابن الصلاح للحافظ العراق زين الدين العراق شيخ الحافظ ابن حاجم رحمه الله عندنا بقى الحافظ العراقي وعندنا الحافظ وعندنا اا غيره وعندنا كذلك النكت للزركشي والنكت على مقدمه الصلاح للحافظ ابن الله واصلاح مقدمه الصلاح للحافظ مغلطاي علي الدين مغلطاي وغيري. كذلك نظمه نظم مقدمه ابن الصلاح او معرفه علوم الحديث لابن الصلاح يعني جعلها منظومة في أبيات شعرية الحافظ العراق في الألفية اللي هي ألفية وكذلك نظم كتاب أبي عمر بن الصلاح الحافظ الصيوطي في ألفية الصيوط مشهورة وكذلك اختصر هذا الكتاب أنا قلت كم له من متعقب ومستدرك ومختصر وناظم ذكرت نظمين اللي هو نظم العراقي والصيوت والصيوت وكذلك اختصره النووي رحمه الله تعالى الإمام النووي وسماه التقريب ثم شرح التقريب الصيوت في التدريب تدريب الراوي في شرح تقريب النووي والنووي ده قرب يعني اختصر علوم الحديث للحافظ لأبي عمر بن الصلاة كل هذه قامت على إذا عندنا التقريب في والتيسير لمعارفة السنن البشير النذير التقريب هذا قرب فيه مقدمة من الصلاح لو النووي وهذا التقريب شرحه السخاوي رحمه الله تعالى أئمة بعضهم من بعض الحقيقة لا تشبع ولا تمل أبدا من ذكر سيارهم ولا الكلام عنهم والحقيقة حينما يعني نتوسع شيئا فشيئا ستصر نفسك جدا بالكلام عن هؤلاء الأئمة وتطيب نفسك وتستملح الكلام فيهم وتترك لأجله الغالي والنفيذ وإذا جاء الكلام على بعضهم تكلمنا عن بعض سيرهم وأحوالهم وكيف كانوا وكيف ضبطوا هذه العلوم وكيف كانوا يحفظون وشيئا من سيرهم مما يعني يخفف علينا والحقيقة يعني إذا انشغلت بهم تعيش في واد غير هذا الوادي وتأنس بذكرهم والسماع لكلامهم كذلك من الكتب المشهورة كما قلت انا تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي هذا مشهور للحافظ السيوط رحمه الله وعندنا من النظم اللي هو نظم الدرر في علم الأسر او إن شئتها فقل التفسيرة والتذكرة اللي هي الفية السيوط رحمه الله تعالى الفية العراقي والفية العراقي هذا شرحها السخاوي وهو من سخا كفر ب ببلادي بأرض الكنان حفظها الله تعالى. ففتح المغيس في شرح الفية الحديث للحافظ الكبير السخاوي رحمه الله تعالى وكذلك جاء خاتمة الحفاظ وأشهر الحفاظ الحافظ ابن حجر العسقلان رحمه الله تعالى المتوفى سنة سمانمائة من أعيان القرن التاسع وألف نخبة الفكر في مصطلح أهل الأسر نخبة الفكر في مصطلح أهل الأسر والنخبة هذا هو الم يطبع في أربع ورقاب دامتن علم المصطلح يطبع في أربع ورقات يعني لو سهرت عليه ليلتين ربما حفظته هذا اللي هو نخبة الفكر في مصطلح أهل الأسل ثم شرحه شرحا متوسطا سماه نزهة النظر في شرح نخبة الفكر شرحه أيضا الحافظ ابن حجر رحمه الله وشرح النزه الشيخ ابن عسيمين رحمة الله عليه رحمة وسعة وعندنا كذلك المنظومة البيقونية لعمر ابن محمد البيقوني ونظم علم المصطلح في 34 بيتا وشرحها أيضا الشيخ ابن عسيمين رحمة الله عليه ولها شرح الشيخ النبهاني وغيري. هي منظومة صغيرة كما قلت في 34 بيتا وكذلك كتاب قواعد التحديث دي القاسمي رحمه الله وهو كتاب محرر مفيد, مفيد وأيضا من الكتب المشفرة الفية الصيوطي رحمه الله والتي تسمى نظم الدرر في علم الأسر وهي فيما يقرب الألف بيت تقل أظن على ما أذكر الآن إثنى عشر بيتا والعهد بها منذ فترة ولما نظمها السيوطي رحمه الله تعالى لما نظرها شرحها أيضا لكنه للأسف لم يتم الشرح شرح منه جملة طيبة ثم شرح الألفية أيضا محمد محفوظ لألفية السيوطي محمد محفوظ الترمسي رحمه الله تعالى رحمة وسعة وهو من أعيان مكة ويعني اللي عليها شرح نأسأل الله عز وجل أن يتمه وأن يسر عليه وكذلك الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى كان يبدأ أن يقدم له تعليقة النفيسة على ألفية الصيوطي والحقيقة يعني كتب المصطلح كتب كثيرة وفيها نفع غزير يعني من هذه الكتب التي سنتعرض لها وأنا أنا حقيقة أبتدأ به مع إخواني كضرجة أولى ومرحلة أولى لسهولته وتبصيط يعني وترقيبه لأنما أعتني بما يسمى بالنظرة العامة على الفن أول هو تصوير المادة تصوير المادة يعني لا يهمني أبدا أن أدخل في التفصيلات وأن في تشعبات الفن وأنت لم تصل بعد إلى نظرة عامة لأنك كما تعلم العلم يخدم بعضه بعض إذا كان عندك نظرة عامة لهذا العلم تستطيع أن تقف وأن تقول أنا في الموضع الفلان الآن أنا حصلت نصف هذا العلم أو هذا المبحث يتعلق بكذا وكذا وكذا وكذا من مسائل هذا الفن لماذا لأنك أخذت على الأقل فكرة كاملة عامة عن الفن أولا فصار عندك تصور ما معنى الفقه تقول والله اسمه هذا الفقه يحتوي على كذا وكذا, وكذا. ما معنى أصول الفقه وعلى ما يشتمل من المباحث تقول يشتمل على أربعة أكتاب رئيسية كذا وكذا, وكذا. على ما يشتمل علم المصطلح تقول والله يشتمل على وصول الخبر إلينا بتقسيمات وصول الخبر إلينا بحيث كونه مقبول أو مردود أو من حيث كونه هو فيه الحديث الصحيح وبقسميه الصحيح لذاته والصحيح لغيره والحسن لذاته والحسن لغيره ثم المردود وهو أقسام الضعيف جميعا سواء كان الضعف بسبب الطعن في أرضاوي الصقط في السند أو الطعن في الراوي تقول وتقسم الخبر من حيث وصوله إلينا كما يصل إلينا بطريق التواتر أو بطريق الأحال هذا المبحث الرئيس كما قلت لك المبحث الرئيس في علم المصطلح ثم الكلام على قواعد الجرح والتعديل ثم الكلام على الحديث النبوي والحديث القدسي وطول الصحابة وغيره ثم الكلام في أداب المحدث وأداب طالب الحديث والكلام على كيفية الأداء وكيفية التحمل وشروط أهل العلم لذلك فهذا كله هو تصور هذه المادة فنحن إن شاء الله ندور مع هذا الكتاب ولن نتوسع كثيرا في في النقاط حتى تكون هذه المرحلة الأولى التي ننتهي منها إن شاء الله فعز الزجل ثم نترقى شيئا فشيئا فإنه كما قيل طعام الكبار سم الصغار طعام الكبار سم الصغار والعلم إذا أتى جملة ذهب جملة العلم إذا أتى جملة ذهب جملة يعني العلم لا يستقر بهذه الطريقه انما كما قيل يعني إذا جاء جمله ذهب جمله فيعني حتى لا اطيل عليكم نتوقف هنا ان شاء الله عز وجل ثم نستأنف ان شاء الله تبارك وتعالى في الموعد نفسه في الاسبوع القادم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين